لآل لا لا القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا آمنوا للعلوم ا ل ا ر ى أ و ل ي ا ء ب ع ض م أ و ل ي ا ء بعض ومن و ي ت ل ه م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 أ و أ م ر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أ ن ف س ه م نادرين ويقول الذين آ م ن و ا اهؤلاء الذين اقسموا ب ل ل ه جهد ايمانهم إ ن ه م لمعكم ح موسوعه ا ل ه م ف أ ص ب ح و ا ب ا س ر ي ل ي ع ل و م ا ا ل ذ ي ن آ ا س و ا م ن ي ر ت د منكم ن ع ه ا ل ك ا ف ر ي ن يجاهدون وَالَّذِينَ آ م َ و ُ و ع ه ا ل َّ ن ا ب ل ِ ي ُ و ن َ ا ل ص َّ ل ا ة َ و َ ي ُ ط م ا ل ز ََّ ك ا ة َ وَمْ ر َ ا ِ ع ُ و و ن ََ م َ ي ََََ ت و ل ل ّ ه احسن الله م و س و ع ا ل ن ي و ا ل ي 何<音楽> إليك م ن ربك ب ط ي ا و س و ع ر ا و أ ل ق ي ن ا ب ي ن ه م ا ل ع د ل و م الاسلاميه موسوعه النابلسي ل ل ع ر و م الاسلاميه